সঈ ইহাম লঈদী ইমলানা ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم الله الله الله الله, الله, الله, الله সুহ الله والله الله, الله هو اكبر الله والله الله, الله هو اكبر ان فطيا ريحا صبا يوما الى اوض حرم بل السلامي او درتن بل السلامي او بهبه Allah அ Allah அ Allah அ Allah அ Allah அ Allah அ Allah الله والله الله اكبر انه والله الله اكبر انه والله الله اكبر الله والله الله اكبر انه والله الله اكبر بلغ العلى কমি কষফদ্দুজা কষফুজা বেজমি হসন্ট আমি সি সন্নুবাই আমার আম্লাহু আকবর অন্য আকবর অন্যহু অল الله مرحبا ما الله